ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوام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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سرا كأنهم كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون